Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi Rabbika yang telah mencipta. Mencipta manusia dari Iqra' wa Rabbu akram. Al-Ladhi 'Al-Lamil-Qulum, 'Al-Lamil-Insan Ma'lam Yaglam. Kalau, Innaal-Insan فَعُندَهُ إِنَّا إِلَى رَبِّكَ رُجْعَةً أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كلم وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إلّا لم تهيل نسفا عن بنا أشياً لا أشياً كاذبة خاطئة فاليدعو نادياً سندع الزبان كلا لا تطع هو سيد